ورأيت الناس يدخلون بي الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله ما مال تبت يدا أبي رهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سينارا تلاها وامراته حماله الحطب في جيبها حبر من